اسمك عبد الرحمن يلا يا عبد الرحمن انت اخر المشاركين تفضل ان الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة شكرا يا عبد الرحمن <تصفيق> الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لم يبغى لنا عزاء المستمعين سمام <تصفيق> <سلام> القرآن <تصفيق> سورة البقرة مع القارئ مشاري بن راشد العفاسي. صورة البقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.